هو الذي ما هو اقوى منه وقد كشف تلك الروس الضاعن يا ستمن دان الوجود تسلم الوجود تسلم حج المحبون بيته ولبوا له عند المهلى واحرضوا طال الوجوه وتسلمون لبيك يا رب يهلون بالبيداء لبيك ربانا لك الملك والحمد الذي انت تعلمون يهلون بالبيداء لك الملك والحمد الذي أن تتعلموا دعاهم فلبوه رضا وَمَحَبَّةً فلما دعوه كان أقرب منهم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 الوجود وان تسلم انا والذي حجر المحبون عند المهل والاحرم وطلع كشف تلك من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 وقد أغرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجمون أبا والذي حج المحبون بيته ونبونه عند المهل وأحرمه وقد كشفوا تلك الرؤون أما والذي حج المحبون بيته وأبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا في الكروس تواضعا من مرحبا بالزائرين وأكرموا دعهم إلى البيت العتيق زيارة فيا مرحبا بالزائرين وأكرموا يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحموا وأشهدكم أنني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأعظموا أبا والذي حج المحبون بيته ولبوا له, له, له عت الملل وأحرموا و قد كشفوا و قد كشفوا الكربه لعزت من, من تعنوا الوجود وتسلموا أما والذي حج المحبون بيته ولم بلغوا عند المهل واحرموا وقد كشفوا تلك الروس تواضعا لعزت من تعنوا الوجود <تصفيق> ولما تقضوا من منا كل حاجة وسالت بهم تلك البطاح تقدموا إلى الكعبة البيت الحرام عشية وطافوا بها سبعا وصلوا وسلموا ولما دنات توديع منهم وأيقنوا بأن التدان حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لموادع فلله اجفان هناك تسجموا كما والذي حج رحبوا لبيته اسلم انا والذي حج المحبون وقلبي أمسى في حماكم مخيموا أودعكم والشوق يثني أعنتي وقلبي أمسى في حماكم مخيموا هنالك لا تثريب يوما على مرئن إذا ما بدا منه الذي كان يكتموه ينادونه إيا رب إيا رب إننا عبده لا ندع سواك وتعلمه أعلم الذي حجره له عند المؤهل وأحرمه يشكو تلك الروح <تصفح> تواضعا لاعزه من الوجود